أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نصيا منسيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْكِ بِجِدْعٍ نَقْلَتْ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رطْبًا جَنِيَّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا مَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي إن نين ذوت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم انتيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مغيب لقد جنت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مغيم قول الحق الذي فيه يمطرون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 فاختلف الأحزاب مِنْ بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أثنع بهم وأرصد يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضرر علم مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وكبلاوني ياشكن نعا وعياده لبا سنه لبا سمي دا سوره مريم قال تعالى الوهي فحملتو ويحمارطي وغوربي يرتي فانت بلد ويل فغاثي بيي اوركي مكانا مكان بكله ولا دري او مسائل ka ka shaqayn jirtey asaf ayde leeyaanay baa waxaa la tina asaf ay kuma soo istaway saarteeu oo beetro magdisay ka tagtay sabab sidii inta u bedaynaynaa sahabaana waxay tagtay magalaan tahay beetro laxni hadal halkaasoo ku dhashay wiil oo ay aragtay santeeda wa adda suuq kala seen ma inta ilmo ku bashaan ku dhashay iska فترين ku dhashay qiimaha sare inta kamida way dhahan markay uu urawday markay dhashay way isku dhawaayeen oo laakiin waxa loo badanyahay in sidii xaruurta caadiga ah ku dhashay oo sagaal bilood ku dhashay fa hamladee way hanbartay way u أنا فاجاها وحوب قد بجلي ويمنا فاجاها وحوب قد بجلي المخاض فاشي الى جذع النخلتي جيت تمر السلطات مرك هوينكو قولان دي حنون عادي او تربلن ضغط حنوم كبا وحوب كو قصباي او جلي اني جيت قفصته واني سو هنا وتا تمرها يفدي قال المركاسه وحيتي وكلي يا ليتني قومه دي مد تم حنوم دمان وايه قبلها انت وحن دحوم انت انا سلمان انا ابدا لهين دليل حاني سجد من نصيا هذا الكيف له جوجيه مخانو قواي وخ لغ سغى واهره للهلاوي نصيا منصوبا مثل الا او لغ سغى واهره حتى وقت كشكت اين جيل مخانو قواي هذا إلى جذع النخلة تيجي تمر أصل كات حق جد فرشة جلسيوي أو حنون كوي جيت قفصت وهل ده ناس ثاني هذا أنت أنا وحنين دعين ورا إلماه نوع عنها محمد ريمان قبل هذا إنسان واحد جميع. هو كنت محمد ريمان نصيا شيئا شيئا منصيا وراء الليل نصيا شيئا منصيا. هو ربا هذا الحين حتى للدايو لسكين ليل. محمد فنادها وائل. فندها يلا صداعه من تحتها جفيل بقول دواعي وعكر الغفاس يويل كلفتي سقيس وعرشك جرب بقول دواعي نقول له بنيهاي وحول دواعي جفيل. جفيل وقول من تحتها هذا، وقال وحوي دواقيسي تحت ذنهم قد جعل وحوي له ربك رب جع سحتها كان البيئة له، أو عند مرك فورة تدعون توب بانسوع بسان بربانسوع كاسوا وارف قاديسا مركهم مرجد ااا ويلكنة لواصص على ورحة به الدانتاي سقاب قرحة دان ولا هيكل خذ دعنا هنا هلكن قب اختلاق <تصفيق> كل ما طاو اسكل ما طاو واحد عن توي ده واحد عن توي ده من فنادها من سحبتهاب وبرقاق الهوس سيره وقال وقيل إلا تحذنيه مرجن فجعلها بكي وحويلا تحسب سريا كان البياء يهوس صري وهزى انتري صامار شيء وارتع انتري وهزى حاجة واسو جديد اريك حاجة وحاسو في جب النخلة كم اتصل كارتر كارتر قالت سو جد مي كو kaddiga imi soo daad soo saakad way soo daadayn alayke du shaala geedan cimrta fruudabaay ko soo daad cimrro janiyan la qorto cimr bisir oo wari baa fudud ka markay ugu xicantahay bay ko يا من أهله ورسوله صلى الله عليه وسلم قري عين التمر أولاً وقري ذات كيس جاجسين فبركب بلنتهاي وامعانتهاي خير بلنتيو وكرسولك كر... إيمان بكشبة هي روح ممكى يذنوع الصيغة والرمى وحديث متفق عليه مركب أوحل أوجاده بإلهانه أوانك أمورها كلوحلاب بذي التمر يا بطلان برا وهو, وغده. وهو زي صار ضرب بله الحنتة وقدم وهو ذي صار جيل أو صار روحه ويل إليك حاجة وح saqadda kaayda kibidde salkeed qaata maas laakiin ayba qonda caajinayo iska soo daadanay bijiicna xalka cigaa samirtaa salkeeda wajirta hoose hadda u soo roof saaqad way soo daadin geedni miraha oo إلهي فوست وقج وقد جاء حين عبد وقر جاء حين إيش عظن ويلك كوقوزد ضدك قدت كي إلهي لا سمح الله فرق يا مخرج كوفري ويل كان إلهي كسيينا كو قووز فيما فريين نمر ضدك كسر كي إلهي لا فيما فريين حضار عرق فلنا هذا عدن اللي وجدوا توكري من البشر بين عالم كأحد هذا كأرثه فقول وحث هذا إن أنقول ندرس وين نصير للرحمن إله الرحمن خاوما أنت كريه إذا الله هاد المهايو أنام مصمي إلهي بقول حندرم قال إن أنا هدموه فأنه خلّم اليوم ما أن الله هاد المهايو انسيا ربنا هذا اليوم الله هاد المهايو صاد لو قال سماهنا وهو هذا القدر إن لا يولي محاض حلو يجي أو أفرت كحرام وحيذ يذكر بعضهم استخرج صبي رشيب كذب وتكذب يتكلم صاد سؤال سماه إيه صاد سؤال جبيل كوي في ما ويل كان إلهي كسيينا قر قر القول سوي أو قفر ضبط حد ولا صامعه وأحب له لهذه الحاجات ثلاث ثمانية وركات ثمانية ثمانية وضد برعوه ترين هذا القرآن للبشر أحد هذا الكارثة فقولي وحاتر هذا إني أنا قول نذرت للرحمن في كويديا حاجات وحن كسر كل إني نذرت للرحمن الصوم من بينهم نحن أمض فلا نتكلم اليوم ما أن تلاها النهارئيًا فأتدي اي ساق حيده تمرت ويلتوي سوق فاتد بي ويراكن قومها ضد كيدي بمسمى ديالكاس قسلاور تحمل يده يا مريم مريم لقد جئت وحملتني شيء سي فريان اول شيء عظيم ومنكره اا قالت كبدي تعنيد هو كاس بين الله كشي كاينين انت ويلتن ابلاانه او سمي شيء وافاشه وحضرتي من واح انا مقلق انا لاكيه فريا ya ukht harun harun wala shay harun kan yu aha matayn to haybaleehin waxay ku shabahaayaan nin waqtiga joobay oo aabida hayo dadiga hayo haru lagii jiray oo yado sala ti harun oo qala hayna ne ruuxa ruuxo shago waala dahan ee waheba walwelka harun wala shay midan ma kana abooki aabaha ma ahayn imra'a dawan wa ma kana ummu tooyada حاجة ملك واحد ثلاث في الظواهر في عناية، فعشرة إليه لمواكيله من الله عز وجل، فعشرة ويقول عشرتين إليه ويلك حكى الله الله. قالوا حين كيف نكلم هذا نوجد جه في كيف سيبان نتكلم وراه الله إننا من رب كان هذا في المهدي، المهدي هو العلماء يرجو شلقول والقل قمة حيوة القمة قط وجرف الزوجين الجريش مسكر رعي وجريش الجل عسوي. المهدي ولي أصن أقانبال هذا حرض سكجة وحرض المصمر في المادي الم واقتي المهدي كوجرة يروا سبعين وحدة رشاسين الله الحين المها يروا حركة كوجرة سان الله الحين قالوا سوئي عيسى أفضل ما كانوا يقولها عيسى قالوا سوئي إني أنا عبد الله يقول كرا هذا بشار دورك الأول أي ولا كارز عبد الله يبان أعطاني الكتاب كتاب له وجع علينا النبي هذا رضي الله عنه يا مالوي نجيك كتاب له هيك الكتاب يلهي سو كتابك يوسر أساسه على وجهه وجعلنا إلهي وفق مبارك خير في سببين أينما كنت مبارك الصنح وأوصاني إلهي وفعل أمره بالصلاة هنا نذكره والزكاة إنا نستحيرو ما دون فحيه أنت النور دائم طويل أنت النور هي إلهي أساسه في فرق إلهي وفق في مالك الصناعي؟ أينما كنت؟ ملك الصناعي؟ إله هذا المرلماني وأوصاني بالصلاة وإلهي أمري وزكاة وإمري ذكذا إمام بحيه أما وزكاة إنا استهاره وإمره ما دمت حيا مدد كوني حي، مدد نوري وبرم إلهي أمره إنا بحرهن قد بوالدتي مددد الشيء ولم يجعل إلهي قمتني جبالا من شقيا وإيان درهن رهن والسلام علي نبجل الدرس الهاتر يوم مارين تبويل تلعيد علي waa yow maarin taamuu soo ademanay wa yow maali taqadhaa tahay ila ishaarta nimele eh yahiya baan soo maray inuu rabbishana waxa uu u ducay haddii isaga ducay isaga yanu laakin hadda caadada buuxin taqadxo dahan ta isaga laakin sida sax ah nimele ciisa تبريد داريه اللي أمسكين فيه وكان صامر يوم أبويته وَيَوْمَ أموته ويوم أبعثه حيا ذلك أبو قال لي كالا ينكوّر رميه الصبن المريمه واتيسيه هنا مريمه قول الحق هو كي هذا الكرحقها واحق لكمان يمانينه أبو مدرينه هذا الحقها أبو كؤها ريو هالذي كيوي سبحانه وتعالى ايه وانا ايه كال كال مريم قول وكنا أي كنا أيسل الحق عن مريم ذلك كار قال إذا كور مريم عيسى بن مريم وعيسى مريم إنا كريه قول الحقوى وهذا الحق فيه قيمة هذا الحقوى كنا الذي كيو في سليمترون يمطرون اي إبداعا ما كان لله إله وما هان ان يستقر إنه سبحانه يستمر ولد سبحان إله وكان ذهين ولد إلى إله ما هي وهو عبدون الهي سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا إلهي مركو أحران فقوم فإنما يقول له أمركا وفقودها كنها فأيكونوا بس كاعا مركب وإن الله إلهي ربي ربي جايب. وربكم نبي الله إلهي ربي إنتا سوى الله وإن الله إلهي ربي وكأنك أبوري وربكم فإذن أبوريه هذا إنصلا الله يقول له إلهي وكل عاونه سراده ووضعه مستقيمه ووض فقط لفده الجميع هو اسم باهستي هو اسم ثلاثة ون الجالمة لا يذكر راعي تبين حوض أو هو كون درك لفتوين ويلها قلب فويلون وعلاق بص الناقة للذين كفرو هو الجالوبي من مشهد يوم ما لن حاضر فيه علاق كارسو الناقة ما لن كسر عليهم ما لن سوينه الحاضر يجوا مشهد كه ما لن كسر علاق به اسمع بهم اسمع ما قلبنا إلى هاي بهم ضد وابصر عرق بلنا بهم ضد يوم ما للمت يأتوننا عين نائمنا مقال في أدونك إلهي مقال في سببضان محوظتك هذا الله وعليه صوتك مغالا محوظتك عركاض عليه سبحانه وليه مخلوق قدوم مقل مقال بضانا بني ضدك وعبصير إلهي أرق بضان يوم ما للمت يأتوننا عين نائمنا إلهي سبحانه وتعالى آدي آدبو هذا القول أدونك يمال نكابه ومغاليه أو أركيه يج لكن الظالمون قاردوا أليه وملئتم في الظالمين إلهي سبحانه وخليله صاروا أركيساهم مغلياً موج الظالمين تبعي كسرهينه إلهي كم عبصنياً وأنذرهم نبيه إلهي سبحانه ضحك وبدك يوم الحسرة مع أنفاقهم هاد وغتة قضية جرنا القوامون هي القضية الأمر مرتعارن كل حكمه ويا ضحك لك الدرجين طيبنا النار لقيت وهم في غفلة حلما بكسرهين من أمر كم محصصهم وهم لا يملون ما رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كورا يوم رحصها قا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي أهل الجنة مكي نار جنة للقريب هي أهل الجنة فيشريبون في موت موت تعرفون هذا وحيد لها يعني كل نووي والأركين يروح مرقد النفط كبد حيصو وحنون صنعيه نفط مرة حد وصل عطوا أذ اللي حنون أذ ترباند ولهي موت روح والموت مركز الساعة لو يديه أو ركان مجناه هالدها بعدنا هالمركز لا يريه لأن صور بقول حيدر مركز هالدها هي سدي وكرير يا أهل النار هل تعرفوني هذا كان متتقانة مركز سفيا الشرقون ما راح يكون تاجيان مركز سيدها aya laguu riday uu rasuul sallallahu alayhi wasallam shaay dad koorn halkiya markaasa haday dhiree jiiray lahayd uu rasuul sallallahu alayhi wasallam demoo meesha lama dhintee kuwaan xiin bay u damaan laan kuwaan farxay ay xulgullaba toro u damaan laa fiweenka qaybtas kuwaan waxay jeesanaayaan naxdin kuwaan waxay jeesanaayaan farx uu rasuul sallallahu alayhi wasallam markaasa rasuul في الدنيا برسول صلى الله عليه السلام كي، لأن كل شيء ينتهى حلما، وما نكام خصوصا، ما نك قياما، أو يوم النار تلتاعي هي، أو النار أي كجرا، أو النار توجنادي أي كجرا، إنتي ما تكلل جوهره إلهي سبحانه وتعالى وده هي، خلودن بقى والبلوغات، الله بريء أيه ربنا تكلل الله يوم هذا ما شجع، ومركه يوم الحصر وما ya qomara imarka galadi marka malikada ka ugu digu maalinka noo xaaladiisu ay faayo mooti mar qimaa badna sakara rasululla ah xanum guure laa ilaaha illallah rasululla ayu xanum ku guudsaday marka sakara La ilaaha illallah inal sakara marka samer koow galay mustoogeysanay saas rasululla ماركة مال إن كان مو كن تيل الجورة عصالة وده هي ذاتك، هو جدك دقدنك أنت اللي جهوا وين ذرهم ودك ذاتك يوم الحصرة مو جدك إذا وقت يا قديم العمر، أني كلا كرافقوا ما يوكلان النار لجري الفلان جنوا، ماو كن أمريكا اللي جورة عيوي، وهم في غفلة كن دقدنك كجسوي، مال إن كان لا يؤمنون إن النّو علي نحن النّو نرد كل الأرض ومن لولا دوجي أحد جواً إلا إله سبحانه وتعالى نطف ترتر أي كلج الصغرى وح كنّا ملو يرجعون حق النجات كالسرعين وذكر ربنا سبحانه في الشارع في الكتاب هذا كتاب في دحي سفح إبراهيم إنه إبراهيم كان وصاً صديقاً فنبطن بوها نبيه أبوها من أذ يأذن في سوء بطن طاي أي أبوها الله سبحانه وتعالى فنطبطن و. لا بني ما لو قايلوا بل نقول قيسا إن تاسي عفزا إبراهيم إن كان صديق النبيمبوه حكود ضياء نسوك حلال من قومك رسله وضياء له في له سماه هذا في سفره طول في سفره سعى في سفره عقيد عيران طاي إذ وقت لي لتقوا غورهن قال إن يا عبتي آبها لما لمة عبد الم حارو ما مخلوقه لا يسمعوا أنكم مغرين هدوه يا ولا يفسروا أنكم أركيين ولا يغني عن ذاقين وعلين عنك على ذلك حقك الشيء وكاعلين يجريين ويحبكو تركيين يا عباة يا اباة إني أني قد جاني ما العلم ويجب أن يقول لك أنا كعلم بلانك علم الحقيقيين ما لم يأتي كعلم عنك فكر عنه إصرع أهدك وأنك تصير ثلاثا ودسويا أوتصنع جنر الله قال يا عباة يا اباة لا تعبد الشيطان شيطانك عابد ان الشيطان شيطانك كان وحوها غلل الرحمان الله انحرر سببنا عصيا عصي قولي هيا هو عيسي يا عباة يا اباة ان انا اخافها كعبسانية ان يمسك انه كتابتان كعبس عذاب عذاب من الرحمن إله الرحمن حقي تكيم وفتكون هذا للشيطان الشيطانك وليا مثل الشيطانك ولي لمعها ان ان قطعه حكتوها صحيح انك أبغي قال في أبيه أزن أن تصل وجوهه بعد إن حق الله وشيبه مركله حصل كنا كلهم ما هسموا حق الله ويره ممكن تلاجره وواح للاجره وواجب كان وواجب هو سنة هوي قالوا في إبراهيم, إبراهيم من منع إصا أن تعذو عن هريه تريه يدا يدا يا إبراهيم إبراهيم ليه لم تنتهي وحال شريش إيش شريش حدا عن waan ku يا iyo xeym badan la dhigo hada la fulcun baan kugu dhahay waxa ay badan sayd dheheena waxay gacaliga wan ku dilayaa مريا kugu dilay waxa jirni diga fago meel aan meel aad fagoonaan is arkaynin wana is ma qayn horiga yaan dhagax kugu dilay iga fago meelayad na'is cala way dhii nabii xibaahin salaamun aleeka wanka tare wa xumaan ku طلا متعالك وعمل الله وانكسر يهوه واحد بعث حقا يك إمام ما هي ساعة الله ربي ربي جا من بس عن إنه هو كان وروح على بين هنيك حصيا بره ميه يهوه إلهي ومية إن حريص بنا اختر ذكر إلهي من كبرين لكن قال هدي إلهي لا بريو إلهي تعقب المهم انت استغفر لهم سبعين مرة ونقول إلهي محمد فلا الله لهم قالت ما marka intusan sa faawoan kusoo marayna waanta soo gaana fala ma tabiyeen leh annaga adduu lillahi tabarraami marka calaamaha ilahay uu yahay ogaaday ay iska bariyaan wa'a tan fiikum abiyad kitibi wala hada wa in ka bid'aahi habri رب beriyisa shaqiyan mid oo ayaan daran inuu sa Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga ajii way taas xaqiiqahoo Ilaahay wuu ajibay tanidinka iyo kulligani ka fagaad Ilaahay waxaan ka taay xair badan jira ayaagu ina dadka iga dar ka fad waxa oo la iga يدنك وما تبعون من دويل الله واحد عبودان وإلهي كسر كي وادعو ربي صبي يوم بري يوم عبودي أصروا حقه الله قونا هنا النقرين يدعى ربي صبي بري سقي مت نصيب درينا النقرين وأيان درونوا سلله أجيبن ساس حجذة فلا معتزل مرفو كفر هذا وما يعبدون إلهي عبوديين ومن دويله إلهي كسر كي وها بناء له مكرع عهور ملاهين وحمه بينه إسحاق قي ويعقوب قيس وكلا مثل عركاء النبي الله إبراهيم إسحاقه يعقوب عقوب جعلنا النبي نريضا نكبر نبيه كل الأنبياء هايوم يساونا خليل الرحمن الله إلهي سبحانه وتعالى وحددت إلى أمريه إيا السيدة إلهية وصفره إيا السيدة أحاق أواهن بريباني إلهي سبحانه وتعالى صاحبه كل التواسوي إن إبراهيم واتقال الله إبراهيم الخليل لما أنط أنبيعها يوم باليه هو هبنا لهم ونلبيني كل جود من رحمة نحن الحريص أننا حقنا وحكت أن نحن الحريص أننا ترى ربنا أيه وحكت إلهي نحن سبحانه وتعالى وحقوين إلهي مو من كاليه مسلم إلهي كاليه سبحانه وتعالى أيه قوي مركب مؤمنين ما كبرنا مركب صعدنا أنبيع كل نباليه سبحانه وتعالى وجعلنا ونحن يالي لهم ييجي صدق حاضر هي عرب نفسنا امانا إلهي, في كان إلهي, في إلهي في هذا. الله سبحانه وتعالى فصوره داخل كان اوتك الدونه فكاسو كخله الى الله باجاعا ان فصو ددك فينا الى الله با ان توجع عليه ودك الجعليك يا ادم وجعلنا اللهم لسانا ترقا عليا وطنا وحسن بين المسلمين بالات الا امانه وفي في الكتاب كتابك يا سيدنا موسى إنه نبي موسى كان هو مخلصا من اني خاص ياهو من خاص ياهو وحكله او كهرنا او قلبيسه مجروي اني و خاص يا حب عليك سبحانه من راح يخر في لي مخلصا وكان رسولا بها النبي رسول فصلبها النبي احوي ان رسول يا النبي ولا بدر الجو وانا الدين وانا ضوا النبي موسى من جانب الطوري بورت دين دنع عاد دين من يمينك وقربناه وانت ويني نجي حي من رفقيك ونسد واني وليت ونسد ويني مكاسن لا فنقوس سي هوس او كريكي حقنا سبحانه وتعالى وانا دينه نبي الله موسى الله وعنه من جانب الطور بورته دين عياله دين عياله يمني أميرجه بورته دين عياله ميجتها دي وقربناه النجية ووهبناه ونحيينه له جهله استجد ذلك من رحمة نعمة حارس عندي بنوهم إخاه وللكي نبيا حارويا هارويا نبيا حارو إله البريانس أيه وللكي نبي كبار عليهم روح وللكي وحق الطيب وكون بجروا أيه نفسي وأنا نبي موسى نعيا إله إنت أبري إله رسولك عليهم نبي كده. وذكر فصل في الكتاب كتاب كده ليس إسماعيل فصل. ونبي الله هنبي له إبراهيم, ابراهيم وضد. إنه إسماعيل كان وفعل ثلاثة الوعود. مد يابوه يصير بالله إنك سكرهم هاي. مركز آدم وفصله من الكسير. حديث الحديث اللي وريه اللي وريه صلى الله عليه وسلم أوها. منن تولب بالله هاي. أيوم مالين لم يهبين كذي ماشين كأنو. مركز مالين كذا بيوجي. مركز إيرواه كذا بيصير. هالكانان إلا سليكو كسيليم ناتسد بلانتي سوهمين جريم فيلالي لا قلاي كا ورمه نين بلانتو ولاغا بخو وا مرافقنيي علامات الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد و هو حمد كا رمهي و هو و هو يو وكان رسولا وكان و نبي اسماعيل يامر كي امر اهل و هير يو إلهي سبحانه وتعالى شنو ayan doonta wani dir u sheela xal qalbiy yah daacwada lagu bilaabo oo munkarka laga reebo oo macruuuka la faro oo lagu horree siyay heerka ay ilmuhaaga iyo hawaankaaga iyo walaalaha ay marka siib gudoo dariska ay halka usii gud dadka muslimiina laakin urtiya kabalaw inna wa yakanu wa yaamilu ahla هنا سرادته كذلك هنا يذكره بحيانا وزكاة وز هناك الطهيران أعماش خير كهيد يطاع الاله الذنبك إذن كخما إلا لا يمعد ذلك يساكو به يجري وكان عنده ربي مرضياً واحد واحد مسمي ذرت يذبه الاله سبحانه وتعالى كغحال النغذيب وكان وخروها عند ربي ربي أجسا مرضياً مثل هذا اليهي واذكر فرصة الكتاب إدريس إنه إدريس كان راسي ديغة النبي مثل بضنبهايو نبيهو ورفعناه وانق gayna qaliye rasuul sallallahu alayhi wa sallam markii la kor yeelay oo salaada lagu sawaajinayay ambeeri mushari mid walba meel uu ku arkay xagee uu ku صلى الله عليه وسلم banqud buu ku arkay wi rasuul sallallahu alayhi wa sallam samada afraad ayuu joow warafaqnaahu makana aliin waxaan gaynaa mekaan الذين قوي أنحنا الله إليهم علماء عليهم دش عظة أؤمن بهن نبيات من ديرة آدم كلية ولا ضرب ديرة آدم بها ومن من قوي حملنا أنحنا بره ما أنو آل من ديرة سواب إلا أنك وحول عليهم ويس هذا نوح هاي هاي من ومن ديرة إبراهيم وإسرائيل إبراهيم أما واوئف أوهوا ويا إسرائيل وااا كيف يصير أبولوا يعفوا به ولمن هالك كرس ورني هدينا أن ننوي عن دارميه إذا تطلع مركي الأخير عليهم تشرعوا يا صدق ماني خروا ويعين سجدا الحالي وسجسا وبكيا الحالي وعيون صاصع عين ضفيلة دم تكبر ذي قلب ورجل عين مركي آيات في أهل الأخير خشوا عباياه أو يوؤير يدعوا وجو يدعوا أولئك الكواث اللي قصوروين الذين كويوين أنعو الله إبراهي ونعمي عليهم دشرة النبي ومن النبيين نغياه كواث ومن دولئة آدم آدم عجول في سهل ومن من بيها الكواث حملنا نحن بارهم مع كون نح نحن كفر ومن دولئة إبراهيم بيهايو وإسحاب إسماعيل يا كواث وبرير ومن هدينا هو أن هونا بهن أول تمينا عن ضرم إذا خطل عليه مركل آخره عيافر رحمن خرس جدم بيتاع هي يجو سجيو تنا وبكينه ويني فخلافه وحاكدم بهم بعدهم جلاشوا خلفا كوا شهر بضم هدي رامكا ااا له سكون يستانوك الخلف وضد هو أقدم بهي شرب هدي خلفنا ده ولا فصيانا ضد خير أقدم بهم هاجو كل دوين خلف ضد شربنا ايادك اخر يكبو نه لغه سو وروي كدبي الصلاة صلاته وندموا صلاه دبي دي ديعين عبد الله سعود ما اهوي ويكتغ يعني صلاه دبي وقت جادي مكه هو ديع و هو وقتين ديب لوغه دغوي ان لو فشر دي واه اركان دلي له غايي و ان سبود له صلاه دبي خربين ديعين و يوه توكنين انه دت سبحانه وتعالى دبي وتبقى الشهوات نفطه لن يسكسر عنه شيطان ايوه وش يقول حنا يبقى شعان فصوفا ضدن باي يلقون قليانا يلك يلقو الميان غيان هلال غيان وحي للك الميان توب نار فصالوه فصريبه النار شرب يلك الميان يهلال فصوفا يلقون غيان الا من من نوعين هذا كان لا تكون صلاة بضع عي يشهوه ذي رعيب الله سبحانه وتعالى وحي قليان نار شب الله قل مياني نار إلا من منه ينتحب اتفاواتك وآمن إلهكم ما إيه وعمل الصالحان عمل ولاكسن سمي فورائك قوة اتفاواتك وإلهكم ما إيه يا رسول كسير كتابك وعملك ولاكسن سمي يدخلون الجنة بي قليان ولا يظلمون اللي هوي سيم هيا ما شودي أسلام الشيء محبول اللي هوي سيم هيا جنة أدن جنة النق وعذر الرحمن الله رحمن وقيء وحي عباده الدمية بالغيب غيب وقيء وحي الجنة وغيب إلهي وغيب سبحانه وتعالى دون كلا معرف جنات عدن بالجلي أن الله تجناها الرحمن عباده وقيء بالغيب غيب وقيء وحي ما أركانه إلهي وغيبه سبحانه وتعالى واستوى إلهي أن أركانه غيبه نخش نركض حرميا جنة وغيب إنه كان وعده إنه إلهي كانوا هذا وعدوا بلنقات يسير وهو يواجه مئتين مدلوت عليهم مئتين مت إيمانين لا بدوا واصحدي الغفسة ومت إيمانين أو مئتين والله تريه وإلهي يواجه والجنة حدوية والله تريه شوف إيش رأي والله تريه جنة وإيمانين مثل الغفسة واصحده لا يسمعون وأهل الجنة مغيم هيان فيها جنات هي لغون حال البعض على مغيم هيان أصلاً إلا السلام الموجي وحدهم عيء حمان حم حضار حضار حمضان وحن ادونك بطا اطرادا ما مغلا يمضى سبحانه وتعالى إلا السلام روح يكون ينادونه والسلام الملايث والسلام والملايكات يدخلون عليه من كل الباب السلام عليك إلهي ربك السلام السلام القورا من رب الرحيم ولهم حيليهم فزقهم بيليهم ديو فيها جنازه بكره جلين خوري وعشان جلين خوري جلين دبي حباين مال المقاي لكن هو قدر ولي وقت قدره كلميده در جلين خوري سوخدي يا عشقي وقال تلك الجنه الجنه تاعها الا تيوي نورث بان دخل سينين من عبادنا اضمامنا اضمامنا من روح با دخليه كان اهدى ثقيا ليس ضروا جنة إياك جلي والله سبحانه وصالح وطلق علي رح تقضي الله واروح إس إلهي بس عرض الإله سبحانه وتعال وإلهي سبحانه وصالح والله إسرائي لما يفعله وطوره جوايحي سؤالنا أي إلهي رح أولا جنة جلي تلك الجنة جنة تصح يسأل السبي الله تبا جنة نورسوا أن دحل من عبادنا أدو ما لنا لحقه ومن رحبا أن دحل سيئنا كانها يتقين wamaana tan gelay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam hidaya ka soo gaayee ee abdullah ibn ubaas wariinay rasuulka maalintii biil bawxa caddayna oo jicraay waxa maalintii sidoo ma ka soo wiiyihaan jicraan laha inta diitimaad baan ka baddan ila diitimaad markaas bilay ayada suudani subhana wa ta'aal wamaana tan gelay masuud وما خلفنا وحنا قدامبي وما بين ذلك وحا انتو ما بين يدينا وما خلفنا وحنا وما بين ذلك اخريت كان ربك, ربك اللي اللي رب غام رب السماوات هو الهي رب السماوات وما بينهما دنك هي سماه وحا ودهي واصبر برضى عباده الرسول صلى الله عليه وسلم الجليل بعياتك وكله هو يصلح سبحانه وتعالى كشغل امر كيما كان كوما خيار دانو خيارك كما يما وحس رب السماوات والأرض والسماوات هي دولل لك وما با ابو ر و ما بينهما وحو دخلت فجوت لله غاما ثلاث سفات في هي واصبر قصبر لعباده عباد وقالت هي الى روح فدي مويه هل تعلم مبته له إله صنميا واهل منها والشبيه بحشبهه الله ميزهم وقتها السنة مرعي الصفات العبادي لو واحد أول واحد فرمدهم وقتها يوم ولا يجمع سبحانه وتعالى الله ميزهن عجبت برسولك صلى الله عليه وسلم قال وحيد ويقول الإنسان إنسان في وجهه أيضا ما ميته مركن كان رأى صوفا دبتا بمياه أخرى جل يصاب به الحيان حرامي من نلوا قال وحيد أو لا يذكر ميو سنة فوسناه المياه يصاب بهنا الإنسان أن عندك خلقناه إننا نوره من, من قبل فرق sumu waxay han horay oo wax mar la sanayay leey kaala ruuh meeqaad kaan soo qorb ista caawu saadoon jinim ba kuma abuurin baale subhaanallahi wa sallam kares wala wa ta'ala fa wa rabbika والشياطين اقوي waxaa u qoray inay ilaahay beeriyeen wa saxreena somalno diranno wa saxadirayna hawle jahannama jahannama xalay jidii xalay dugga ku fadayn gena wadukaan intan lagu ridin ba la tusayaa cidoo saa isugu bayso leexineeyo hadlayso dayta sadu mana baro tawalaad ku yeelanay tabalo wiyeeyay gulay fa wa rabbaka la nahshurannu kuwa baa ti gabreeni wa وأنصح علينا ان حول الجهنم يتيها يوهوجل ثم لننجح عن فرتي الترث قواني ثم لننجح عن وأنكرب من كل الشياع كحدي العكاظ سالصورة كان يرشد سالله ورسوله في قيامه وكن كوني كن كوني كن كره كن كره سال الله صلاه ما خص هالكيري عجنا ذاك رسول الله عليه وسلم وقويس كيوي أيدها بخصوص في في رحاتنا حسقنا الله ونعمه جو جو جودة رسول الله الشركه قومتي يا ذكر الإسلام كتين إلا ديفي تن مداول موين أما تن عدل انت سكره وا مداول يا سنسي طلب عد اما انت كلو مداول وا عدى هلبه ملوه شركي يا جلال الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم مره يا ابن الدكن كل ارى هلبه جنى غليه فما لن ننجع عنه من كل شقه كحل ارتكب انت النار للجرين ايال <سؤال> الكوريتان <سؤال> سيدوكا غالسان ايهم قاضي الشد اكا على الرحمن حسيا حقا احسن ما ايو عليك قاضي اكا اوو يا كوي فلون وري نارتو لي جين ساء الى اذا تو يقان سيو دينس الى دينس قلت كونك الأركبة تسلوثي سيباني مركزا عندنا كلمة النار صلى الله عليه وسلم كما وان سيباني وان قربحنا من كل الشاعة في كل الأركبة أيهم قوضي أشدو الدفراء على الرحمنية حيثي حاجة عاصة النمضة هي أضيقك إله إبدا الرابعة لقربحها إياه صلى الله عليه وسلم أنه أعلم من بالذين هو قوي هم يجب أولاه حقبرا بها النار تصريا إن لجلي يوهي وان كلمة النار سبحانه الله وسلم أنه نوم مسكين ما نوعدنا بكلا نقان انت زاهي ولبا و خيبوا الا سمين يا ود با لفلان يا ود ما غرن قال يا دك كو دخجروتي في وح خري ما غرن الله سبحانه ودك في الخوضا ما هيو سبح السماوات والارض وي سبحانه عالم الغيب وي واحد القرص والنمر تتون كلا قانا ولي سبحانه وتعالى سلو كلا قال لما بدنا لو كلا قطا يا ناس لو نحن بالذين هم حظا النار وإن منكم بأليس محانا مَا ما منكم إذن كمنا أحد إِلَّا هذا المدير ويريد أن نارته كأره ريه وعيدا ضدنا صحابات يتارعينها أي هين كي سيحنوا أو ما يسروا من ذلك جري أي أمركم أيضا إني لو وديت شجرة كنت شجرة تحدث مرة أيضاً وإن قدت فاولاً عنها نغضباً جعلانا ومحكّن إيمان فروح فيه سبق حنط وفاسقها آمن بوستغجرة ما أفصل فروح إيمان كلا إستوى خير بضمنوا بله نجو فان أي إيمان كان هو كأعدلان سعودين الجرين فاسقوا في المده هاي سدنوب تقوصاً ضمبوا وقلين روح دقسئوه سنك كمرصا ساقس فيه مومن كنا في halkaan oo kale ada guriga na soo far isla markaana gurigu khataaba ku soo wayay inuu kugu soo doono goor uu soo dhacay wajiga saas oo mar walba uu u feerney oo ka arkay saas wayay bay نار تمرق ولو ولى عرور يا علمودان خيدان ولا ولا قلى يا فروك سو غلى علمودان خيدان وحاوي بالي كمن على ربك ربك ان نار تس لو ودا عرور حثما قران ثم نار تق لو عرور وان بدالي انه مركي ساسو ثم نوجي وحان كبد بدالين ناس كبد خنين قوي ايت قوله كعصرين تقيمتي ماشي اللي كبد بدالين ونذروا كونسبت غينا الذين قوي الظالمين من كتقينا قوي <تصفيق> له عاسي فيها جهنمه دخا جتي يروحوا كفدوا يروحوا بلا حساب لا طريق ولا حساب ولا عييه سري لولي قوي له فين كتقينا ويدعوا علامه الى اخره baynaatin xareef fuu'ad qala alldina kuuhu xaydahan ka للذين gaalaba li alldina aamano ku ilaahay rumay waxay ku dhahan ay alfarixin labada kooxood oo muuminiinta iyo koox farte koodeba xayoon khair balan maqaman xag nigaadiy yiguriya wa axsan ku ba wanaagsan nadiyan hadda meesha naadiga lagu shaqaysay meesha lay ba haafada naadiga iyo halkaas oo inay u tooyn kaasa naadiga oo meel ay fal farisadu ku isugu yimaadaan baldaan ee naadiga fasiga lay imar أرخص وجريء أو كاساسها وأحسن الذي ينالها الله في فارسنا هين كلود باتين مساكين باتوا يرد نادجا إنه وقت أنت ليه صل ان على باريش مهانا وتعال الله بقوله كم بلنا علاقنا أنت من قرن أنت هالجني أمم هم يجو أمم ده هالجني أحسنوا كونا سنكون قريش وسائر ذهية أصاصة حق علبت قلقة على طي وكاي فشان وحاوي وكبرو شي حياه حق المنظر في فيرنتو دشه الروح ملي لقى فيري ددكه واوينا او كا قرقضنا او كبرغوراي او كا غري وحا غري هي الاي كا بدلنت هالمساهده كوي كاني غري نادييو وحا روحها ترى بالكم انا كمال وتعالى وكم هلاكنا قبلهم من قرن إنتن ومثل إن ضعنا هم ومدح إن هلاكنا هم أحسنوا يكون قريشة حق مركب من كان في يوم أحسنوا يكونون كون وريشة وسنان ذهية كريبا مقام بقول يو ونكسن نادجة أصافا حق أراضي يوم الساعة بقول جا يوريا حق فيرنت فروحه مركب دش يسلفير قلوا حاتر الله من روي كان أهو في بلاد بعير بحير فليمدحه وزياده له كاب بعيرن الرحمن الله الرحمن مدن الزياد سوى المرء أنك إذن كثير عنه هنو وصنو وحا على مضغة وإذن كثير رب الله وإذن كحور رب الله دور ضني كهرة وإذن كحور رب الله فسوى المرء الله سبحانه وتعالى وحاسة لهذا أيها رسول بكوية صلى الله عليه وسلم قلوا حباته يا الرحمن حوزية المدنة فالله حوزية الزياد حتى إذا رو مركي أركان ما يعدون وحا الله يو amma in qiyaamada ay saxay calamoon way ogaan doonaan man ruu huwa isaw sharran sharbalan makaanan xaqqa darajada wad aqo tabardaran jinda somer ku faayno naadiga naguu baxay qadiran badan baan nahay weeden ka guri fiican ma waxa qadeen ka horne soomaalahayna allaah subhanahu wa taala wii markay waxa loo yabo hayo ogaadaan qaana cala روح الدارجاهان شرب الله وأضعف جدنا قواعن عيدا هالثنين وخبر الله هنا وحقا بالسنكن والوقيام دون ويزيد الله إلهي ووزيادة الذين كوي إهتتوهنون فدهم بوزير يوم روح هانونسا حق راعي مركزه حق راعي وقعة خلاص إلهي إيمانك شو بدني إله سبحانه وتعالى توسين وتوسين إيه عارنت علينا وسب بدني ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات صالحة ونجزهم ريح و. لا إله ila الله subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaaha illa anta iyadaa dhumu wa wahan ee kaaga harimaayaan oo kaaga harimaayaan oo kaaga harimaayaan oo soo ilaansaa sadaqada ka dagan hawlkaaga saliixaa udugoon ah كوة دينة الجنة كنت لا يسأل ويزيد الله الذين اهتدوا جدا والباقيات الصالحة كوة الباقيات هو انتماعين الصالحات هم ونكسنوا هذا الله في عالي أبكارته أعمل كصالحه بخير خير بلان عند ربك ربك يا عيشة حق حقه على المركب وخير خير بلان مردن حق النقوشة هي ملكي إلهي ونطي صلى الله عليه وسلم لكن واحد كالورد من الله تجميعي ولم يعني خفر كلانك لي تيامي كوهي مني أفرع ka far bayayna aayadahana ku kuubray oo waqaliye la u taayna walaysiin maalan xoolo iyo wada taas waxu waa sida saxda ah ku sugan ayaa waxu wahan kula ha dirba dirtan tuu jiray sahan kor ha bix si مركان سواحنيه وي إلا أن تبده مطر لو قصاده إلى أن تعطيه الديناء أنا وأنا كفرناه مركان سافر ولا يحربه أنفسنا دينته كسرنا مركان يقتل ويسبو اختيام إلا أن سبحانه تعالى عادنا كسر أفرائط قال الذي كفر بآياتنا وقال يليه ما له ولد أطر على الغيب ما غيب خطر عليه وقال مركلة آخر مركان سافر ولا يلاشين عم اتخذنا موسوي دين الشيء عند الله ماني عادنا إلا يكسب لا اله الا الله والامر بهول فروح لا اله الا الله متودو حدنا كعان قورو عارفه هي ان كدين الهيقتي صبلان بو هيستاو بلان قاد بو هيستاو من كان اخرو كرين لا اله الا الله دخل جه يوا فجاء الى الله سبحانه وتعالى كلمه ادون كتغيرو ده. دهو سبحانه وتعالى ان مقيم رحمه الله هو اه روح اي تشالتس ان الطال على الروح على الجنا يحد عن وخ بدن بدن بان لجل دياسه ايات كبسه وهو هو انت صار روح بنجو جو هو انت صار روح بانكو او ملي دويناين اسلام بيه ما غايا لا حد ماي لو كوي لا يحل لا نبدا وحروح دواقي وشي حلكه تجي هي واجج ku dhowaqay mid beer dhahay mid xamro ekeer dhahay mid daagow dhaxay loo maray mid ay dhaha xab baa cala waa raqiisa la ilaah dhab la ilaah nafta ka baxaysay marka ee aniga حدنا u dhigda ahdan waq Allah ila ila intu yil hadana ku من faray waxa balan bulahay ka soo qays ma ولم تدعوا زيارنين له اسغا ميل عدابي على في حقي سنه مدن زياد وان ريته وان ما يقول وحي له هو خوله الله ليسن لهي انغا اسكرب الله سبحانه وتعالى وياكينا والنائم فدن حاله يكرهه واتخذوه جعلوا حقه ما من دون الله اليات جهيات حي له يوصى المستن ليكون لهم سيغنقدان اذا قوشفعوا اني شرفوا يران او شفعان اي لله يوصون المستن سبحانه وتعالى كلا، الله. الله سبحانه وتعالى يقول: كن قمها يوم قوشه تعاو، هو كرامه ويعلا، ويكون كرماه من، نقم، كن قمها يان، إلى هي ذوج، فلاك فرون، ويكون كفرنا يان، في بداية من العاوجين، من نبيذ العاوجين بده الشيطان بالعاوجين، جدا، هو هذا يالو، كن عبوي، والله ضو، كسر الجذع صسي بعير، دب كن قميان، عالم أركين. أن عندو النبي لينروح على الله أن عندو أرسلنا إياهم ضري، أشرى الشياطين على الكافرين قالوا ضفر، تؤذون ويبرين، أذن بورين، هاي كبرين حمان، روح سبحانه وتعالى هي نفس سر عين، شيدان كله سبحانه وتعالى وين قلبي، حمان تورن بون عيني، يا كوك عيني، مصفر صني، توزم أذن وكبوا رم وحكم علينا وكل قاضيني قعيرين إنه دينه إنه وحاذ إنه خانف رحب إنه وله إنه وحد دينه إنه وكر وحش معه من إلهين عباد إنه نارته كعبة له أي كبوا رم شيطان سسموا جباله سبحانه وتعالى فلا تأجل هذا كبير إنه إلهين حمل عليهم زشروا عندها وكونا بخسو بابي إن أنا وإنما نفدهم وأنكرنا إن الله بيقع حدا حتى عدلين عرضه نفراً كنا يوم عدد حتى نفط المعلمة هذي النظاقة صاعلها الله كنا يوم من مولين سبحانه وتعالى فلا تعجل عليه هكود بيجنوا إلهي وجبرينه عدد كورس إنما نعدهم ونترنن لهم يقعدنا يوم نحشر منطقةين فقين تانسوا حشرين إلى الرحمن إلى الرحمن كحجي في وفدني ووفته وفدم علمي وضد كرامي سمع وجال صار, صار, صار هو كيم حشرين بعدين عمل خوازيقي قبرك ما كيسار وقصو أي قصو البهان أي أو إيمان يسوع الدون أو قرحة بعدين عمل كاجي أن محاط مرقس له صاف كان وش الله ورسول عمل كاجي نصاف وهو إيمان نسوى صاف قردها إيه من الدق شرك من كذا حاله الى حكار مرض ينضمض انكو كرسنا ما انت لا يكرهه ساس عملك هو دحى nobody tamam into اكو فكف تلم فتلم بلان جيل ان دي جيل دنكهين او جيل جنان ايله قبره ورك سبحان او كاني ميشه يوم نحضر المتقين وفتي وفتها سو حشرين ونصوق دبلن كخاين المجرمين الله وردن حالة اليه هو اومنه يقول اراره و أو اومنه ايه الله حانده النبو عليه سبحانه وتعالى لا يملكون مملكيان مدرمين تيو ايه اشفاعه شفاعون واشفاع ايه مريم ويقول ايه الكلام الا من مدموين اتخاذ السمايسي اندره معيه اهدا سنصال مريعاتي او القصر مرار لغفة السرية واره المؤمن كهو أنتوا كلمه لا كل واقع كلماتهم وقف دربناها حضنا فرعان فليم وارحمون من كأي الله إلا الله محمد رسول الله أنتم يهذان كلمان فرعان فليم لا وحي غفرت من كبت وعي فرتوت من فرتاوي فروح عمويين الله سبحانه وتعالى فروح الله شفيع عمو الكيميجر الله شفيع وإله إلا جل وقالوا وقاروا حيدا جاردو إنت خذ الرحمان ولد الله لفوس ما الله وحيد جئتم الله تمادين شيئا, شيئا عظيما وحوي وحللور يروك نوك لا اله الا الله ورك دو ولا اني بابا شيء وين بالتي هذا الكاس هو اني ولد موسى مسيت صوات تيغي راهي ابوراي وتخر هدن حارين وصور العيو مخلوق الهي أردن حياة الهي سبحانه وتعالى و بابيه هذا الخاطر هذا نقول اتخذ الرحمان و تكاد تكادث يتفطرن منه هنا يلد الالحام وتنشق الأرض تلك إن يجح يجح انتبه الوازع منه هذا الحاجي وتخير تخير الجبال البروه هنا يصور العام هدن سوى الدميسان هندعو هنا يويا للرحمن بمخلوق الهيساء وسيط للرحمان و يقولون يويا لهم وما ينبقي وحبون ما يحكسرت للرحمن أن يستخير إنه سوي ولدا إن كل من ما كل من مخلوق كل جمجمة في السماوات والعربي أهل إلا هذون مخلوق جرم سماه قصعا لما خلوا ملكا قصوا من مجدهم والقصعا أثر رحمان يبو إيمانا يا أدنى السبعة دونهم صو ادليسن أخرج صا أي إيمانا ياهم داري سلام لكن قال قديش احترث إلي هرتسمركوا إسلاموا وعذون إليه هل وعدا موتي عدا ترو وكلهم طمانتو مخلوقة آتيه الله يوم يوم قيامة فرد سوكرية واحد خرصة مرق صاح هذا صمارة ما الموت يجده وحمول يجده لا تخرمس علانه ره البحرين سوكرية والله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا في الله كويشومي كتائب كشومي رسوله صلى الله عليه وسلم كشومي غييف كيوشة رخمين رخمين جنر ينارتك كشومي قاع الفري إيمان كويدي الصالحات يجعل اللهم إياك الرحمن وودن جعل إله وجعلاني سبحانه وتعالى مخلوق صل الله سيني حديث كلاه صحيح صحيحين كويين أيه رسول صلى الله عليه وسلم أعدن قعدة ووحي لي إن الله إذا أحب عبدا إلى يضع عبدو دون جعلات نادى الجفيل إلى ملاية الجفيل با هو هو كان غفض للبنون ويلي سبحانه وتعالى وخصوص قد الجر معالي وقد الجر وغفض للبنية بنعم حصلت أنا صلى الله عليه وسلم جبريل قلت له وقاله وقال الله إن الله أحبه عبده فلانا أضيق ضمان طيب فلانا أي الله يجعله فاحبه جعله أضمان وقال رسول صلى الله عليه وسلم فينادي في على السماء محلوق السماء ملائكة رسولك يأفر فرود كمبنان السماء ما فيها موضوع أربعة أسرائي إلا وملك ساجد أي رسول الله عليه وسلم أفر فرود لك السموات كمال اضطي السماو وحق لها انتا هذا حديث لا سماوه يقول ليس انتا قصلي انتا قايته ليس على قبضي السلاو وشا انقروه كان مرحبا سالسول وكور رماء وحوي وحق لها حق بيولا جنيه صوضي سول أفرق فرض ملك لا la انتا قبضي سول إلا مرحبك انتا لك أيوه نواقه ذوي ياسوب صلى الله عليه وسلم مرحبا سالسول وحدها هيل بله هذا يقول هيل بله الجعليه, الجعليه الجعراب ملائكته من هيجعلهم يا رسول الله والرسول يا رسول الله فيوضع في الأرض القوة إلهي ذكر الملك الجوع ومن ينتن في الأسو قلبه ذكر ذياب إنه يجعلها نحاول حصل وجهه يمنك عمل صالح صعد إلهي إخلاص رب الروك إخلاص إخلاص بنيه إلهي ذكر كجعلي سبحانه وتعالى إلهي بمرقى كجعلي إلهي سبحانه وتعالى هو مطين الجلال إلهي نجدك سبحانه وتعالى inna allathi aamana wa aamila as-saiy'a yaj'alullahu humur rahman kuwaylah inna waasidoo karew oo ilaahi wuxuu ku naxlayn sa safarun ugu dhawaaqay ilaahi wuu nicii yahay ee naxlo marka soo samade u dhawaaqay dulkan ilaahi nicii guusaday rookh kasto ilaahi jicalbaa nicii قرآن كيف ينفضه أن يبقى إليه يبقى بلسانك عربك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن أنه كتاب آخرين وما آخرين جريون وإله أمي ما مقرد جريون إلا واحد وحلو وح بحر داين وحلو قرطوه وحلو آخرين هذا نعم كتابك إنت وح عبادة الله وحش لسناه هذا على المرأة قلبي بيش كما سحنته هلين من مرأة العبادة التي كانت المركزة في الله عبادا آيات داسه لقد ذكرني آية كيثة كنت أسقطها هذا هو انتوري جريو وانكبوري جريو يحصلون لله والرسالة فإنما يسرناه إذا ومرتا عن قرال إي أخس مننا أقواني أو حقيري أقواني واحد قرم ونحن نقول قراء كريم أي الله سبحانه وتعالى قرآنك أحل بشيوي فإنما يسرناه قرآنك وان فضييني باللسانيك عربك هذا وان المتقين لا تتقين صلوا بالشارسود هاي تاسدد بالشارد كمية وين يسود وإلهين وش رغاي روح دو إيمان عمل صالح الله بدل لي, لي منتو... ما إخ... ده إخلاص قد... إه... لي... إلهي نجعلي سيد إنه سوي الجعل أيو مو من من هذا الجعل صوب شارم لد أيام الملك فالجعلي جد الجعلي مارس قد لي روح إلهي سبحانه وكبير داق حود عيني سيد رسولك وين الله والملائكة واهل السماوات واهل الارض حتى الحيثان في السلمة وحمل الله اهبطها الى كجرب يا كبر يا ذي لا إله وساع قرآن جل ورسولك بذكى كجرب فحود عين عرّم علم الناس الخير لكن تخير كبر تري دين ت هي علم الحضارة خسير فانما يسرنا بالسانك الفوشاء صاروب شعرت به قرآنك المطلق سلوق او خي دهي يي له اكتي سووغه شغال وتندره قوما ضد لدن جن عن الحق ساسؤد لها نور بس عا قال ما عبد ما هي مجاهد بس افخ سؤد لها لدن آه مجرمي عا قال لوو فسر اي قوما ضد بدل رو قده حكى لما كلي إن أبقى بسجاه إلى الله الألد الخصم هو رسول الله ورحة ضادة بل رحة إلهي سبحانه وتعالى مرك الله سبحانه وتعالى إنت ضادة أما ضادة بلنشاهده الخير ملك خير ملك مركة كون إلهي إلهي وقوى ضادة وقار الله إنت دينت إلهي كاري مريك وقود دودي دينت كقال الله عليك وقار مريك وتنديل به سأجدت طوماً قراءه لدن إلهي سبحانه وتعالى كتابك في الصناعة أمريك الله أشعر أنت كذلك يضادوا تحقيق كرم مريعا كقل اللعين ودمج قوضوا وقلبي قوضوا بإلهي دينته قال إنه كراري منا يضاد وكم بضنا أهلكنا انتن هلقنا قبلهم كوان هرتض من قرن أمد انتن هلقنا بضنا هل تحسوا مدرامة يساء منهم يجح حقه هذا من أحد من روح ما أرقته وحده يجحوا أي مغلية وينضعوا أرقية oo taaban karto wakha xawaasa waxa lahay wax lagu dareemo ad ku haysan majira waxa mid ma arkaysa halka xisu ma aragtaa min umyaga xagooda min hadii wax u madanayn hadaagney oo taas ma maqleysaa loon ku aan hadaagney هو نساسا كسان وكمها لكن قبلهم من قن هل تحسوا معركة صاميما من حد او تصنعوا لهم بكساء والله أعلم